النمل والحلوى حكى ضابط مغامرة فقال خلال الحرب ذهبت إلى مجاهل إفريقيا فأنضيت بها مع جنودي شهورة رأينا من غاباتها ونباتها وحيوانها وطيورها وصحاريها ما لم نره في المناطق التي قضيت بها شبابي وقمنا في خيام نصبناها في الخلاء على مسمع من زئير الأسود وضجيج الأفيال وفحيح الأفاعي وخطر ذوات المخالب والأنياب ولم نكن نأبه بشيء من ذلك لأننا حطنا أنفسنا بحراسة يقظة قوية وتزودنا بأسلحة فتاكة ندافع بها عن أنفسنا ونضمن لها الأمن والاطمئنان غير أن شيئا واحدا نغص علينا حياتنا ولم تفلح في التغلب عليه أسلحتنا على الرغم من صغر شأنه وحقارة أمره ذلك هو النمل الأبيض لقد كنت أسمع عنه الكثير من قبل وأعلم ما يتصف به من صبر ومثابرة وكفاح وما يقدر عليه من بناء القرى وإعداد الجوش ومحاربة العدو وصد المعتدي والعمل المتواصل والتعاون البناء ولكن لم يخطر ببالي أن يصل في إحكام خططه وتدبير أموره إلى الحد الذي شاهدته في هذا المكان لقد رأيت من النمل وكفاحه ونظامه ما جعلني أؤمن أن جماعات النمل تفوق الإنسان في كثير من المزايا رأيت النمل الأبيض في هذه المنطقة الإفريقية عند خط الاستواء أكبر حجماً من مثيله في المناطق الأخرى وأطول أرجلاً وأشد لدغا كان يهجم على طعامنا في جرأة وإقدام لا يتركه إلا وقد أتى عليه جميعاً وإذا نمنا أزعجنا وأقض مضاجعنا بالقرس المؤلم والوخز الذي يشبه وخز الإبر وكم حاولنا في الشهور الأولى من إقامتنا أن نحمي أنفسنا منه فلم نظفر بأي نجاح وساعده على الانتصار علينا أننا لا نجد السم الذي يمكن أن نضعه في طعامه فيقتله وفي أحد أعيادنا بعث إلينا أهلنا وأصدقاؤنا بهدايا العيد من الحلوى والأطعمة السكرية التي طالت غيبتها عنا وهفت إليها نفوسنا وكان نصيبي منها موفورا غير أن الذي أفسد علي سرور بها اشتغال فكري بالبحث عن مكان أمين أضعها فيه بعيدا عن أفواج النمل وغارتها وطال التفكير ثم اهتديت بعد جهد إلى فكرة ظننت أنها علاج لما نشك منه هي أن أخفي هذه الحلوى في صندوق محكم إغلاقه وأضعه فوق عمود قصير أقيمه وسط إناء كبير مملوء بالماء فلا يستطيع النمل الوصول إلي وبذلت من الجهد أقصى وبالغت في الاستعداد فأحط إناء الماء بحزام عريض غمس في مادة لزجة إذا لمسه النمل علق فيه ولم يستطع التخلص منه وما إن انتهيت من هذه التحصينات وأعددت تلك الموانع حتى صدرت إلي الأوامر بأن أخرج في رحلة بعيدة قضيت فيها يومين فلما عدت شهدت عجبا رأيت النملة قد غزى صندوق الحلوى من البر والبحر والجو ولم يدع فيه قطعة من الحلوى لم يصل إليها فقد وصلت أفواجه الأولى إلى الحزام الصمغي فالتسقت به ولم تستطع منه فكاكا غير أن الأفواج التالية اتخذت من أجسام السرع المتلاسقة جسرا عبرته إلى الناحية الأخرى ثم واصلت سيرها حتى بلغت الماء فعجزت عن عبوره وعادت إلى الأرض لتحمل في أفواهها قشا رفيعة أخذت ترميه فوق سطح الماء وتصنع منه جسرا تسير فوق حتى تصل إلى العمود القائم وسط الماء وقد نجحت حيلتها ووصلت إلى العمود فقابلت الحزام اللزج الذي يحيط به ففعلت به ما فعلته في سابقه واتخذت من أسام القتلى قنطرة إلى الصندوق وأعجب من ذلك أنها أرسلت كتائب منها تسلقت الخيمة من الداخل حتى بلغت سقفها واتخذت لنفسها موقعا رأسيا فوق الصندوق وأخذت تترامى عليه واحدة بعد الأخرى في مهارة ودقة ولم تقف في سبيلها الشراك والموانع التي نصبها الإنسان